أنا لا يطغى أرأه استغنا إنا إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمعى استقى أرأيت إن كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعوا نادية سندعوا الزبانية كَلَّا لَا تُطَعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ